إذ يغش السدرة ما يغش ماذا غل البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيت ملا توال عزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى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 إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى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 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأت الأخرى، وأنه هو أغنا وأقنا، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عادن الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانواهم أظلم وأطغى، والمؤتفيك تأهواء.